اللهم إنا نتوسل إليك بنور الساري في الوجود أن تحيي قلوبنا بنور حياة قلبه الواسع كل شيء رحمة وعلم وهدى وبشرى للمسلمين وأن تشرح صدورنا بنور صدره الجامع ما فرضنا في الكتاب من شيء وذكرا من شيء واليا أم للمتقين وتظهر نفوسنا بطهارة نفسه الذكية المرضية بأنوار علومه وكل شيء عصينا فيما من مبين وتبري سرائره فينا بلوام أنوارك حتى تفنينا عنا في حق حقيقته فيكون هو الحي القيوم فينا بقيومه يتجعي السر مدية فنعيش بروحي وعيش الحياة الأبدية صلى الله عليه وعلى آله وصعبه وسلم تسليما كفيرا آمين بفضلك ورحمتك علينا يا حنان يا منان وبتجليات منازلات منازلاتك في مشهوده لمنازلات تجلياتك فنكون في القلفاء الراشدين وبلاية الأقربين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد جمال لطفك وحنان عطفك وجلال ملكك وكمال قدسك النور المطلق بسر المعية التي لا تتقيد الباطن معنى في غيمك الظاهر حقا في شهادتك شمس الأسرار الربانية ومجلى حضرة الحضرات الرحمانية منازل الكتب منازل الكتب القيمة ونور الآيات البينة الذي خلقته من نور ذاتك إن نور ذاتك وحققته يا سماي كما صفاتك وخلقت النور لامنياء المورسدين وتعرفت اليهم باخذ الميثاق اتعرفت اليهم باخذ الميثاق عليهم بقولك الحق المبين ve إذا أخذ الله اللهم صل وسلم على بهجة الكمال وتاج الجلال وبهاء الجمال وشمس الوسال وعبق الوجود وحياة كل موجود عز جلال سلطنتك وجلال عز ملكتك وملك كل قدرتك وتراوز صفة الصفة وضراز صفة الصفة من أهل صفتك وخلاصة الخاصة من أهل قربك سر الله الأعظم وحبيب الله الأكرم وخليل الله المكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نتوسل به إليك ونتشفع به لديك صاحب الشفاعة الكبرى والوسيلة العظمى والذريعة الغراء والمكانة العليا والمنزلة الجلفى وقاب قوسين يودنا أن تعققنا به ذاتا وسفاتا وأسماء وفعالا وآثارا حتى لا نرى ولا نسمع ولا نحس ولا نجد إلا إياك إلهي وسيدي بفضلك ورحمتك تجعله تجعل هويتنا عين هوية في أوائنه ونهايته يؤدي خلته وصفاء معبته وفواتح أنوار بصيرته وجوامع أسرار سريرته ورحيم رحمائه ونعيم نعمائه اللهم إنا نسألك بجاه نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المغفرة والرضا والقبول قبولا تاما لا تكلنا فيه لا أنفسنا طرفة عين يا نعم المجيب فقد دخل التخيل يا بولاي بجاه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ان تغفر لنا ذنوبنا فإن غفران ذنوب الخلق بأجمعهم أولهم وآخرهم وبل وفاجرهم كقطرة في بحر جودك الواسع الذي لا ساحل له فقد قلت وقولك الحق المبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شريبا ولم أكن لدعائك ربي شقيا رب إني مسني الضرورا ترحم الراهنين ربي إني لما نزلت إلي من خير فقير يا عون الطعفاء يا عظيم الرجاء يا منفد قا يا منقد الغرقى يا منجي الهلكى يا من المولى يا أمان الخائفين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السنوات ورب العرش الكريم اللهم صل وسلم على الجامع الأكمل والقطب الرباني الأفطل رازح التي الإيمان ومعادن الجود والإحسان صاحب الهمن السمابية والعلوم لدنية والعلوم لدنية اللهم صل وسلم على من خلقت الوجود بهجله ورخصته الأشياء بسببه محمد المحمود صلى الله عليه وسلم صاحب المكارم والجود وعلى آله وأصحابه الأقدام وأصحابه الأقدام السابقين إلى جناب ذلك الجناب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور البهي والبيان الجلي والسلسان العربي والدين العنفي ورحمة للعالمين المؤيد بالروح الأمين والكتاب المبين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين والخلائق يجمعين اللهم صل وسلم على من خلقته من نورك وجعلته كلامه من كلامك وفضلته على أنبيائك وأوليائك واجعلت السعاية منك إليه ومنه إليهم كمال كل ولي لك وهادي كل مضل عنك هذه الخلق إلى الحق تارك الأشياء لأجلك ومهذن الخيرات بفضلك وخاطبته على بصاد قربك وكان فضل الله عليك عظيماً وكان فضل الله عليك عظيماً القائم لك في ليلك والصائم لك في نهارك والهائم بك في جلالك اللهم صلِّ وسلِّم على نبيك الخليفة في خلقك والأمين لسرك والبرهان لرسلك الحاطر في سراير قدسك والمشاهد الجمال جلالك سيدنا ومولانا محمد المفسر لآياتك والظاهر في ملكك والنائم في ملكوتك والمتخلق بصفاتك والمتخلق بصفاتك والتاعي إلى جبروتك الحضرة الرحمنية والبرودة الجلالية والسراب للجمالية العريش السقي والحبيب النبوي والنور البهي والدور النقي والمصباح القوي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله إنك عميل مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد بحر مبارك ومعدل أسرارك وروحي أرواح عبادك الدورة الفاخرة والعبقة النافقة بأبوء الموجودات وحاء الرحمات وجيم الدرجات وسين السعادات ونون الإنايات كبار الكليات ومنشئ الأزليات وختم الأبديات المشغول بك عن الأشياء الدنيويات الطاعب من ثمرات المشاهدات المسقى من أسرار القدسيات العالم بالماضي والمستقبلات سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأخيار وأصحابه الأبرار اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى اسمه في الأسماء وعلى منظره،, وعلى منظره في المناظر وعلى سمعه في المسامع وعلى حركته في العركات وعلى سكونه في السكنات وعلى قموده في القعودات وعلى قيامه في القيامات وعلى لسانه البشاش الأزلي والختم الأبدي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما علمت ومن أما علمت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي اعطيته وكرمته وفضلته ونصرته وأعنته وقربته به وأدنيته وسقيته ومكنته وملأته بعلمك الأنفس وبسطته بحبك الأطهر وزينته بقولك الأقبس فخر الأفلاك وعذب الأخلاك فنورك المبين وعبدك القتيم وحبك المتين وحسنك العصين وجنالك العكيم وجمالك الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أصحابي الأعداء وقناديل الوجود بكمال السعود المطهرين من العيوب. الله مصلّي وسلم عليه صلاة تعلب بها الأقد وريح تفك بها الكرب وترح يزول به العطب متكريماً يغلا به الأراب. يا ربي يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك ذلك من تضائل لطفك وفي عزاي بفضلك يا كريم يا رحيم اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي العربي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته صلاة تكون لك رغم ولحقه يدام وهاته الوسيلة والفطيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته يا رحم الراحمين اللهم إنا نتوسل إليك بك ونسألك ونتوجه إليك بكتابك العزيز ونبيك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشرفه المجيد وبي أبويه إبراهيم وإسماعيل وبصاحبيه صاحبيه أبي بكر وعمر وذنورين عثمان وعاليه فاطمة وعليه ولديهما الحسن والحسينه وعمه حمزة والعباسي وابو طالب ابن عبد الطالبي وزوجته خديجة وعائشة الله مصلّي وسلم عليه وعلى ببيه براهيم ويسمايل وعلى آل كل وصحب كل صلاة ترحمهما لسان الأزل في رياض الملكوت وعلي المقامات ونيل الكرامات وينعق بها لسان الأبد في حضيظ الناسوتي بغفران الذنوب وكشف الكروب ودفع المهمات كما هو اللائقه لألوهيتك وشأنك العظيم وكما هو اللائق بأهليتهم ومنصبهم, ومنصبهم الكريم بخصوص خصائص يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم اللهم حققنا بسرائرهم في مدارجهم ومعارفهم بمثوبة الذين سبقت لهم من الحسن آل محمد صلى الله عليه وسلم والفوز بالسعادة الكبرى بممتته القربى رمسنا في عزه المصمود في مقامه المحمود وتحت, وتحت لوائه المعقود واسقنا من حوض إرفاله معروفه المورود يوم لا يخس الله النبي صلى الله عليه وسلم ببروز بشارة قل يسمع وسل تعضى واشفع تشفع أظهور بشارة سوف يعطيك ربك فترضى تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بعز جلالك وبجلال عزتك وبقدرة سلطانك وبسلطان قدرتك وبحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من القطيعة والأهواء الرضية يا ظهر اللاجين يا جار المستجيلين أجرنا من الخواطر النفسانية وحفظنا من الشعوات الشيطانية وطهرنا من القاذورات البشرية وصفي وصفنا بصفاء المحبة الصديقية من صداع الغفلة وفهم الجهل حتى تضامن قسومنا بفناء الأنانية ومباينة الطبيعة الإنسانية في حظرة الجمع والتحلي بالألوهية العدية والتجلي بالحقائق الصمدانية وشهود الوحدانية حيث لا حيث ولا أين ولا كيف يبقى الكل لله وبالله ومن الله وإلى الله ومع الله غرقم من نعمه الله في بحر منة الله منصورين بالسيف الله مخصوصين بمكارم الله الملعوظين بعين الله محظوظين بعناية الله محفوظين بعصمة الله من كل شاغل يشغله عن الله تعالى وعن خاطر يخطر في غير الله وعن خاطر يخطر في غير الله يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي يا الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منه اللهم اشغلنا بك وأبلا نائبة اللاسعة فيها لغيرك وما مد ولا مد خلف فيها لسواك واسعة بالعلوم الالهية والصفات الربانية والأخلاق المهمدية وقوي عقائدي وقوي عقائد لا بحسن الظن والجميل وحق اليقين وحق اليقين وحقيقة التمكن وصدّ أحوالنا بالتوفيق والسعادة وحسن اليقين وشد قواعدنا على صراط وشد قواعدنا على صراط الاستقامة وفوائد العز وقواعد العز الرسّين صراط الذين نعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الطالين صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فشدد بقاصدنا في المجد الأفيل على على ذروة الكرامة وعزائم علوم العزم من المرسلين يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين اغثنا بالقاف رحمتك من الطلال البادي وشملنا بنفخات عنايتك في مصارعي في مصارع الحب واسعفنا يا هدايتك في ظلام القلوب في حضرائر القلوب في حضرائي للقرب وأيدنا بنصرك العزيز نصراً معزراً, بالقر... نصراً معزراً بالقرآن المجيد بفضلك ورحمتك يا رحم الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك تتواب التواب الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه ومهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا جابر كل كسير، يا صاحب كل غريب، يا مونس كل محيل، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما ولحقني بالصالحين، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه, على sizi dinam ve nabilimiz ve münanan Muhammed ve Allah'ın Muhammed'ine ve ona müslamet في مقعد الصدق عند ملكك مقتدر يا ذا الجلال والإكرام وتحفنا بمشاهدته بلطيف منازلته يا كريم يا رحيم واكرمنا بالنظر إلى جمال سبحات وجهك العظيم واحفظنا بكرامته التكريم بكرامته بالتكريم والتبجيل والتعظيم وأكربنا بنزوله نزلا من غفور الرحيم ويرض رضوانه وحلا عليكم رضواني فلا أسخد عليكم أبدا وأعطيكم مفاتيح الغيب لخزائن السر المكنون في مكنون جنات المعارف في في مكنون جنات المعارف صفات المعاني بأنوار دات على الأرائك ينظرون ولأم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم عطاف رأفة الرأفة المحمدية من عين عنايته أضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم في محاسن قصور تخاير سنايره فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزام بما كانوا يعملون في منصة محاسن خواتم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحاره وأنصاره وأشعاعه ومحبه وأمه وعلينا معهم أجمعين يا رحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وخليلك وحبيبك صلاة أرقى بها مراقي الإخلاص وألال بها غاية الاختصاص وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما حاض به علمك وأحصى كتابك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافيرون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة الغضلات الرحمانية وأفضل الخلق الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن الألوه للصفاية صاحب الغضلات الأصلية والبحشة السنية والرجبة العنية من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وامت وعحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم من كفيرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطبي فرك الجمال اللهم بسره لديك وسيره إليك آمن خوفي واقل عثرتي وأبهي حزني وحرسي فاكلي وخذني إليك مني وارزقني الفناعيني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بجسبي وأكشف لي عن كل سر مكتوم وعلانه وصحبه وسلم يا حي يا قيوم يا الله اللهم صل على الذات المتلصم والغيب المتمتم لا الجمال ناسوة الوصال طلعة الحق كثوب إنسان الأزل في نشر من لم يزل في قاب ناسوة الوصال الأقراب اللهم صل به منه فيه عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المشتقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآدم والروح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اللهم جدد دعاء جاري من صلواتك الطمات وتحياتك الداكيات وتعياتك الزاكيات ورضوانك الأكبر الأتم الأدوام على أكمل عبد لك في هذا العالم من بني آدم الذي جعلته لك ظلا ولحوائج خلقك قبلة ومعلم واصطفيته لنفسك وأقمته بحجتك وأظهرته بسورتك واخترته مستوى لتجليك ومنزلا لتنفيذ أوامرك ونواهيك في أرضك وسمائك وواسطة بينك وبين مكنوناتك وبلغ سلام عبدك هذا إليه فعليه كالآن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 جديد وعلى كل شيء قدير الله مدخني في قلب الإنسان الكامل وحببني إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل بكل الصلوات من جميع أهل الأرض والسماوات في كل الآنات على سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وللتجليات وأصحابه ذوي الحمام. ذا بالهمام العاليات قدر كل ذرة ما في علمك من الموجودات والمعلومات صلاة مضاعفة في كل نفس من أنفاس المخلوقات وخطرة من خطرات قلوبهم ولخطة من اللعطات عدد ضر مجموع ذلك كله في مثل أفراد الصلوات من الأولين والآخرين من أهل الأرض والسماء والعرش والكرسي والسرادقات من أول المخلوقين إلى يوم لا ينتهي من أيام الجنات مضروبة كل ذلك في مثل صلواتك التي سليت عليه بدوامك يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا رفيع الدرجات وكذلك التسليم من السميع العليم على هذا النبي الكريم المتحقق بخلق عظيم وأضعاف أضعاف أضعاف ذلك يا يا مقرونتين ببركة منك في كل وقت وحين واجعلنا يا إلهي بجاهه من أحبايك المقربين الصديقين وعلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء والعلماء العظيمين ve alayna ma'hum ve al-ümmeti ejma'iyin ve la hamdulillahi Rabbi'l-âlemîn Allah məslim məslim Allah abdi kaba nabi kaba səfî kaba bəli kaba habî kaba resûl رسولك سيدنا محمد النبي الأمي الطهور الطاهر الطيب الحبيب المبارك وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته عدد كل ذي عدد أحظى به علمك وسعته رحمتك وأعصاه كتابك وجرابه قلمك وعدد ضرب كل عدد جن. وضرب كل عدد جنس من الأشياء المعدودات الكائنات المعلومات والمفهومات والمسموعات والمنظورات والموزونات والبسي والبسيطات والمركبات وما يرى وما لا يرى في كل زمان وآوان ووقت وحين في عدد معدودات أجناس الأشياء المختلفات من جميع الكائنات في كل طرفة عين أطرفي أط في كل في كل طرفة عين أطرث بها الأولون والآخرون عدد ذلك وفي كل نظرة عدد ذلك وفي كل لمحه عدد ذلك من ابتداء المخلوقات إلى يوم النيقات كل شيء يضرب في مثل عدد الأشياء أبد الآبدين وتهر التاهرين إلى يوم الدين وعدد ضرب مجموع ذلك كله في مثل عدد صلوات من صلى عليه من الأولين والآخرين من أهل السماوات والعرش والأرضين من أول المخلوقين إلى يوم الدين وعدد ضرب مجموع ذلك كله في مثل عدد صلواتك التي صليت عليه بدوامك وسلمت سيما عدد ذلك وسبحانه وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد ذلك والحمد لله رب العالمين عدد ذلك والحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافي مزيده عدد ذلك ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد ذلك والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وعصيلاً عدد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ذلك وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد ذلك وضعاف ضعاف لي ولوالدي, ولوالدي ولوالدي ولوالدي ولأولادهم ولمشايخي ومن يلوذ بي وإخواني وأقربائي ولمن أحسن إلي ولمن أرصاني ولمن أنشى هذه الصلاة ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأمرات اللهم وبحقه وبركته وفضله أتوجه وتوسل أن تبلغني إرادتي وتتولى إعانتي وتغفر زلتي وتنس وحشتي وتقضي حوائجي كلها خطا ان يكون لي فيه غيري الدنيا والاخره محفوظا بالرعايه ملحوظا بخصائص الانياات محفوظا من جميع الافات برحمتك يا رحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين صلاة تفرج بها عنا ما نحن فيه من أمور ديننا ودنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلّم على سيدنا محمد سيد الأولين وصل وسلّم على سيدنا محمد سيد الآخرين وصل وسلّم على سيدنا محمد سيد النبّين وصل وسلّم على سيدنا محمد سيد المرسلين وصل وسلّم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصلي وسلم على سيدنا محمدٍ في الملايين على إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمدٍ حتى ترث الأرض من عليها وتأخير الوارفين وصل وسلم على سيدنا محمدٍ وعلى آله صلاة تلحقنا بها بالسابقين. Allahumma salli ala Muhammadin adada man salla alayhi salli ala Muhammadin adada man salli kema tebül muhammedin kema tembagi salatu muhammedin kema mertebi salatu muhammedin kema rertebi muhammedin hatta layi muhammedin kema antahlu, muhammedin kma hualhu, muhammedin كلما ذكرك الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره غافلون وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تحفظنا بها في الحركة والشكون اللهم صل على محمد حتى ترضى وصل على محمد بعد الرضا وصل على محمد أبدا أبدا صلي على محمد صلاه تؤتى ولا تحصى وصلي على محمد صلاه تكون لنا سندا صلي على محمد وعلى اله وسلم صلاه تعطينا بها عزدا سرمدا اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء. على سيدنا محمد الأصفياء. على سيدنا محمد معدن الاسرار صل على امها سيدنا محمد منبع الانوار صل وصلي على سيدنا محمد شرف الدارين وصلي على سيدنا محمد سيد الثقلين وصلي على سيدنا محمد المخصوص بقاب قوسين وصلي على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً عدد ما في البرين والبحرين إلى يوم الدين في كل نفس ألفي ألفين والحمد لله Allahümelallem. Allahumma salli aleyne siedine Muhammedin el-Jawhar al-Mekluni ve salli aleyne fi ilmek almekluni ve salli aleyne Muhammedin Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin sırr-i madhar-i lahadiyyah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin mehall-i tecelliyat-i kudüsiyyah. Allahümme salli ala Muhammedin mecmai-i sıfat Muhammedin nuri-i vücudu. وصلي على سيدنا محمد إمداد الجود، وصل على سيدنا محمد سراج كل موجود، وصل على سيدنا محمد إمام الموحدين، وصل على سيدنا محمد قبلة جميع العالمين، وصل على سيدنا محمد وعلى له وصحابه أرباب الكمالات اللاهوتية. صفات الرحموته وسلم تسليما الى يوم لقائه والحشر تحت ريابه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النور المجيد المطلق صل على سيدنا Câbi al-Kâfât al-Uzma ve al-Maqâmi al-Asbâki, ﷺ ﷺ Salli ala seyyidina Muhammedin sirli teqleyin Salli ala seyyidina Muhammedin imamil qibleteyin Salli ala seyyidina Muhammedin arusil hazreteyin Salli ala seyyidina Muhammedin sahibi riyasati qabi qawseyni ala seyyidina Muhammedin khattin khatt istivahi ttegelleyeydin وصلي على سيدنا محمد محمد الخط استواء التجليين تجليييني وصلي خط استواء صل على محمد صل على سيدنا محمد الخط استواء التجليين صل على سيدنا محمد البرزخ بين العالمين صل أين العالمين؟ وصلّي على سيدنا محمد، مدينة العلمين. وصلّي على سيدنا محمد الباسطة لعظمة. وصلّي على سيدنا محمد الجامع لمراتب ذاتي والصفات والأسماء. وصلّي على سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه وأحزابه وسلم تسليما إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك بحقك العظيم وبحق نورك وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسبائك المخسونة المكرونة التي لم يطأ عليها أحد من خلقك الله ما واسألك بالإسم الذي وضعته على الليل فاضلما عليه فاضلما على, على فأظلم وعلى النهار فاستمرت وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجمار فرسل وعلى البحار والأودية فجرت وعلى العيون فانبعت وعلى العيون فانبعت وعلى السحاب فأنظرت وأسلكا اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة إسرافيل عليه السلام، وبالأسماء المكتوبة في جبهة جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين وأسألك الله ما بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي، وأسألك الله ما بالاسم المكتوبة. على ورق الزيتون وأسألك اللهم بالأسماء العظام التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها نوح عليه السلام ve bil asmayıllıtti dıga k ve bil asmayıllıtti dıga k bıha ve bil asmayıllıtti dıga k bıha ve bil asmayıllıtti dıga k bıha ve bil asmayıllıtti dıga k ve bil ve bil Asma illeti وببالاسماء التي دعاك بها اسماعيل عليه السلام وببالاسماء التي دعاك بها داوود عليه السلام وببالاسماء التي دعاك بها سليمان عليه السلام وببالاسماء التي دعاك بها زكريا عليه السلام وببالاسماء التي دعاك بها يحيى عليه السلام وببالاسماء التي دعاك بها ارميا عليه السلام بي التي دعاك بها شعياء عليه السلام و التي دعاك بها إبياس عليه السلام و التي دعاك بها يوشاو عليه السلام و التي دعاك بها أليسها عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها ذو الكفل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها عيسابا مريم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على محمد النبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مضحية والجبال مرساية والجبال مرساية والبحان مجرات والعيون منفرجة والعيون من فارجة والأنهار من همرة والشمس من القمر والقمر مطيئا والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وعدك لا شريك لك اللهم صل على محمد عدد علمك صل على محمد عدد علمك ve salli <Sessizlik> ala Muhammedin adede kelimatike, salli ala Muhammedin adede nimetike, salli ala Muhammedin من السمواتك، وصل على محمد من أرضك، وصل على محمد من أرشك، وصل على محمد من زينت أرشك، وصل على محمد عدد ما جرّبه القلم في أم الكتاب، وصل على محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك وصل على محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل وقت. في كل يوم ألف مرة الله صل على محمد عدد كل قطرة قطرات من سمواتك إلى أرضك من يوم خلقت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة الله صل على محمد عدد أنفاسهم الفاضهم أصلي على محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم أصلي على محمد عدد السحاب الجارية أصلي على محمد عدد الرياح الدارية من يوم خلقته من يومي خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأجار والأوراق والثمار وجيء ما خلقت على أرضك ما بين سماء وآتك من يومي خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. الله مصل على محمد عدد نجوم السماي من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. الله مصل على محمد من الأرض كما حملت وأقلت من كتبه. الله مصل على محمد عدد ما خلقت في سبع بهارك من لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خارقه إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على محمد من أسابع بحارك وصل على سيدنا محمد سنة سابع بهارك ما حملت وأقلت من قدرتك